يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل نسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعبئ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدماء لا ترتابوه تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاسب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ تُشْقٌّ بِكُمْ فَتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ لَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ